بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى ما بعد. فنذكر أنفسنا وإياكم ببعض ما يلزم المسلم السالك للطريق المستقيم تجد بعض الشباب مما فيهم الخير والرشاد في أبعاضه لا كله تجد منهم من يتمسك بالعقيدة الصحيحة الصافية ولكنه يفرد تفريطا كاملا أو تفريطا جزئية في التمسك بالشريعة المحمدية في التمسك بأحكام الله سبحانه وتعالى في الحلال والحرام بعض الناس يتعلم العقيدة وهذا لا شك أنه من أهم المهمات بعض الناس تكون عقيدته صافية لا شائبة فيها في باب الأسماء والصفات هو على منهج السلف الصالح في باب الأسماء والأحكام على منهج السلف الصالح في باب الولاء والبراء على منهج السلف الصالح وهكذا في أبواب العقيدة في أبواب القضاء والقدر في أبواب الصحابة والآل رضي الله عنهم وفي غيرها من الأبواب ولكنه يعوزه قوة الإيمان ينقصه شيء من الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهي الله سبحانه وتعالى هو من خير الناس في باب الاعتقاد لربما إذا سمعت ما يقول أو قرأت ما يتفوه به عبر وسائل الاتصال الحديثة في الشبكة العنكبوتية وفي غيرها تظنه إماما من الأئمة محدثا من المحدثين فقيها من الفقهاء ولكنك إذا رأيته رأي العين تكاد أن تكذب نفسك هو هو هذا الرجل الذي كان يتكلم في أبواب الاعتقاد لا ترى عليه سيم الصالحين لا يتمسك بالهدي الشرعي تراه حليقا لإحيته أو مخففا لها أو مجزا لها مسبلا لثيابه لا يماشي الصالحين بل يماشي غيرهم من الطالحين من المتسكعين في الطرقات لربما أخذ من جوانب شعره يضاهي المشركين والغرب والعياذ بالله لربما كان من المدخنين لربما ربما إذن هو تمسك بجوانب من الدين ولكنه فرط في جوانب أخرى وليس هذا هو المراد من المسلم بل المراد ادخله في السلم كافة أي في الإسلام كافة تأخذ وتتمسك بالإسلام في الأصول والفروع في العقيدة والأحكام والشريعة والأخلاق كل ذلك أتى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى يقول لبني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يؤمن بالعقيدة وهذا أمر طيب وهو الذي عليه المحك من حيث الأصل ثم يفرط في الشريعة ولا حول ولا قوة إلا بالله نحن نحذر أنفسنا وإخواننا من أن نكون ممن اتخذوا القرآن عضين. من هؤلاء هؤلاء الذين يأخذون من القرآن بعضه ويتركون بعضه الآخر الذي لربما لا يتوافق مع أهوائهم أو هو يتوافق مع أهوائهم لكنه لا يتوافق مع أهواء عشائرهم أهواء أهليهم أمهاتهم لا يتوافق معهم فيتركونه أو يفرطون فيه ليس هذا هو الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستقامة ما هي الاستقامة أن تواضب على الطريق دون عوجاج في كل ما جاء عن الله وكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي أمره ربه سبحانه وتعالى بالاستقامة فاستقم كما أمرت ولكن لم يمره وحده بل أمر أتباعه ومن معه أيضا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك كيف استقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الطريقة هل أخذ ببعض الكتاب وترك بعض حاشاه حاشاه هل أخذ يدعو الناس إلى العقيدة دون الشريعة حاشاه حاشاه هل امتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق ب العقائد وما يتعلق بالتوحيد دون ما يتعلق بالأحكام والحلال والحرام حاشاه حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم وتأملوا قول الله سبحانه وتعالى حينما أمره بالاستقامة فاستقم كما أمرت وليس فاستقم كما أمرك أبوك ليس استقم كما أمرتك أمك ليس استقم كما أمرتك العشيرة هذا تمسك به الصلاة واضب عليها نجلسك إن شاء الله لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الحج نحن نذهب معك إلى أداء مناسكه العمرة نحن من ينفق عليك لتؤدي شعائر العمرة إلى غير ذلك أما الجهاد فلا اترك هذا الباب أما تكفير الطواغيت فلا اترك هذه المسائل أما يعفاء اللحية فلا أنت لازلت صغيرا شابا حينما تكبر عند حين ذلك افعل ما بدا لك تقصير الإزار لا مصاحبة الصالحين لا لم يأمر الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الاستقامة هذه في أبواب وعوجاج في أبواب أخرى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فإذا الاستقامة في أبواب الدين جميعا لذلك أنا وأنت وأنتم نقرأ جميعا في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم الاستقامة على الدين بكلياته ليس على أجزاء منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاه سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك فقال صلى الله عليه وآله وسلم مختصرا مختزلا الإسلام كله في جملة واحدة قال له قل آمنت بالله لا يكفي ذلك فقط قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم لا يكفي فقط أن تقول آمنت بالله وهذه هي العقيدة الصافية بكل ما جاء فيها أن تؤمن بالله وتؤمن بربوبيته وولوهيته وأسمائه وصفاته ليس هذا فحسب ليس أن تتمسك بما جاء في العقيدة فحسب كما يفعل بعض الشباب يتمسك وهذا أمر محمود حسن بالعقيدة ولكن الأمر المذموم أنه يترك الأوامر التي جاءت في الأحكام يترك الاستقامة على ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل آمنت بالله ثم استقم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني حديث النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مثالا رائعا يوضح هذه المسألة يقول إن الله سبحانه وتعالى ضرب لكم مثلا في الاستقامة صراط مستقيم وعلى جوانبه سوران تأملوا لهذا المثال صراط مستقيم وعلى جوانبه سوران في كل سور أبواب عليها ستور مرخاه تأملوا طريق صراط محفوظ بسوران هذه الأسوار فيها أبواب عليها ستور مرخاه قال وعلى باب السراط داع يدعو ويقول يا أيها الناس ادخلوا في السراط دون أعوجاج. قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المثال إذا أتى الشخص وأراد أن يفتح الباب يناديه مناد. لا تفتح الباب فإن فتحته ولجته هذا الباب ليس من حديد هذا الباب ليس من خشب بل هو ستار مرخا على هذا الباب كل شخص يستطيع أن يفتح ويدخل ما هذه الأبواب؟ قال أما الصراط فهو الإسلام هذا الإسلام الذي أمرنا أن نتمسك به وأن نستقيم عليه قال وأما الداعي فهو كتاب الله قال وأما السوران فهم حدود الله وأما الأبواب فهي محارم الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث آخر رواه الشيخان حفت النار بالشهوات وحفة الجنة بالمكاره وفي رواية حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره فطريق النار سهل يسير فقط ستور مرخاة يفتح الشخص والعياذ بالله فيدخل إلى محارم الله والعياذ بالله والداعي هو كتاب الله سبحانه وتعالى يدعوه إلى السير في هذا الصراط وعدم الإعوجاج ومثل من يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يأتي أوامر الله سبحانه وتعالى ولا ينتهي عن نواهي الله سبحانه وتعالى كما قال بعض شيوخنا كرجل في أرض معركة أمره أميره قائده وأرسل له كتابا فيه بعض الأوامر وبعض النواهي تقدم تأخر استتر افعل كذا افعل كذا ثم يقراه ويكتفي بتقبيله وبوضعه في الأدراج هل فعل المطلوب منه لم يفعل المطلوب منه وإنما المطلوب أن يمتثل لتلك الأوامر وأن ينتهي عن تلك النواهي حتى ينجو. حتى ينجو ولله المثل الأعلى الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه بأوامر ونهانا عن نواهن إذا أخذنا فقط بالعقائد أو بما جاء في العقيدة فهذا أمر حسن غير أننا قد قصرنا وفرطنا وجانبنا طريق الأنبياء عليهم السلام بل لا بد علينا أن نأخذ بالإسلام بشموليته وهذه هي الاستقامة المطلوبة ما ثواب ذلك ما ثمرة ذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون، فإذا هذه بشرة من الله سبحانه وتعالى لمن استقام على الطريقة في أصول الدين وفي فروع الدين إن صح التعبير. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله وليس فقط، ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم هل فقط في الدنيا؟ لا خوف عليهم هل فقط في الآخرة؟ بل في الدنيا والآخرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن سخطا الأهل، إن سخطا الأقربون، إن سخطا الأبعادون، إن سخطا الطواغيت والمجرمون فلا خوف على هؤلاء. ولا هم يحزنون فالله سبحانه وتعالى قد بشر أهل الاستقامة في الدنيا والآخرة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا فإذن الله سبحانه وتعالى وعد هؤلاء بالخير في الدنيا والخير في الآخرة من هؤلاء هل الذين يستقيمون على بعض ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه و��ه وسلم ويتركون بعض أم الذين يستقيمون على كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنهم الذين يستقيمون على كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن هؤلاء الذين استقاموا على الطريقة ولم يروغوا روغان الثعالب كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على المنبر هؤلاء ليسوا بمعصومين قد يصيبون في بعض الأحيان وقد يخطئون لذلك قال الله سبحانه وتعالى فاستقيموا إليه واستغفروه فأمر بالاستغفار بعد أمره بالاستقامة لأن الذي يستقيم على ما جاء علي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أنه سيقصر في بعض الجوانب لا بد أنه سيرتكب بعض الأخطاء بعض الخلل بعض الخطل بعض النقص سيعتريه ولا شك إذا أنه من جملة البشر فعليه أن يبادر وأن يسارع إلى الاستغفار وإلى التوبة فهذا الاستغفار وهذه التوبة هي من جملة الاستقامة لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالتوبة فإذا التوبة والاستغفار أيضا هما من جملة الاستقامة على الدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم من المستقيمين على صراطه المستقيم حتى نلقاه وهو راض عنه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين